ا ل س ر ع و ن هو علم ا جنس لمن لكل من ملك مصر ك ا ف ر مثل كسرى علم جنس لكل من ملك ا ل ق ر كافرا وكذلك قيصر لكل من ملك ب و م ا كافرا قينا وقوله القوم ا ل أ ص ح ا ب وسمي أ ص ح ا ب قوما ل أ ن بهم قوام الانسان فالانسان اعتز ويقوم بقومه و ق و ل إ ن ه م كانوا قوما فاسقين هذا تعليل ل ل ر س ا ل ة إ ل ي ه يعني إ ن م ا أ ر س ل ن ا في تسع ايات إ ل ى هؤلاء ل أ ن ه م كانوا قوما فاسقين يعني خارجين عن ا ل ط ا ع ة وقد مر علينا في درس التوحيد ان الفسق ينقسم الى قسمك فسق اكبر وهو الخروج عن, عن مطلق ا ل ط ا ع ة وفسق اصغر وهو الخروج عن ا ل ط ا ع ة ا ل م ط ل ق ة كذا ج ل ن ا الفسق الاكبر هو الخروج عن مطلق ا ل ط ا ع ة والفسق الاصغر ه و الفروج عن الطاعه ا ل م ط ل ق ة و نشوف ا ل ا ح م د ب ي د ن ا الفرق من التعبيرين نعم نعم نعم ع نعم الطائح ط ل ق ة وش نعم فرق نعم ط مطلقة ل ق ة الطائح نعم يعني ش ا م ل ة ش ا م ل ة في كل اثرات ا ل ط ا ع ة ا ل ط ا ع ة المطلقه يعني أ ن ه يطيع في كل أ م ر إيه نعم هذا إيه والواقع إ ذ ا قال هذا الرجل م ث قد أ ط ا ع الله إ ط ا ع ت ه ا ل م ط ل ق ة ثمناه في كل ما امر به إ ذ ا فسق في الخرج عن ا ل ط ا ع ة المطلق لان الفرق بين م ط ل ق الشيء والشيء المطلق م ط ل ق الشيء مناه وجود اي جزء منه وشيء المطلق الكامل ا ل ك ا م ل و ل هذا الفاسق ع ن د ع م سمويه ما هل نعم الايمان المطلق او نطلق الايمان نعم ط ل ق الايمان نعم نعم ط ل ق الايمان مطلق الطاع يقول هذا الرجل فاسق أي خارج عن مطلق الطاعه ففي الصهود لا اكبر عن مطلق الطاعه فاسق عن مطلق الطاعه يعني معناه معنا ما يسقط في حقه ولا أ ق ل طاعه ما ا ط ع هذا ك ا ف وان يقيل هذا ا ل ك ا ف ق خارج عن الطاعه ا ل م ط ل ق ة معناه ا ه معه ط ا ع ة لكن ا ل ط ا ع كان ل ا ينام ولذلك انهم يقولون ا ن يقولون ا ه م يقولون انهم يقولون ا م ق و ل و ا ن م ط ل و ن ا ن ق و ل و ا م ي ل و ن ا ن م ق و ل و انهم ي ق و ا ن ه يقولون انهم ي ق و ا ن ل و ا ه م ي ل و ن انهم ي و ل يقولون ه و ل يقولون ه م ل ا ن م ي ق و ل م ق و ل ن ا ن م ي ل ا ه ق و ل ن م ي ل ا ه ق و م ي ل ا ن ق و ل ن انهم انهم ا ه ل و ن ا ق و ل و ن ي ق و ن ا ي ل و ن ا ن ي ق ل و ا ن ه ي ن م ع ر و ف ع ن د ا ل ف ق ه ا ء و ع ن د ا ل ه م و ل و ن ن ي و ل ن انهم ا و ل و ن ا ه م ل ان م ان الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق الشيء المطلق منع ع ا ك م ا ل ومطلق الشيء منع ع ا الاقصر طيب هنا إ ن ه م كانوا قوما فاسدين اي كفايه الفرق ا ل أ ك ب ر ل أ ن ه م خ ا ر ج و ن عن م ط ل ق الطعام ا ة م ن و الفوائد ان شاء الله بنؤجلهم بس ك ا ن و إ ل ا في ه فوائد هذه كثير ة انهم كانوا قوم فاسقين قال الله تعالى فلما جاءتهم آ ي ا ت ن ا مبصره فلما جاءتهم الضمير يعود الى فرعون وقومه م وقولوا اياتنا اي العلامات الداله العلامات الداله على صدق موسى صلى الله عليه وسلم برسالته وعلى احقيتنا دعا اليه لان ا ل آ ي ا ت التي بعث الله بها موسى تدل على أ م ر ي ن على صدق موسى وهذا سعيد الله وعلى ص ح ة ما جاء به وعلى ص ح ة ما جاء به ف ا ل آ ي ا ت هذه تشمل الامرين وقوله مبصره فسر ا ل م ؤ ل ف أ ي م ض ي ئ ة و ا ض ح ة وهنا ك ل م ة مبصره اسم فار والفعل منها أ ب ص ر فهل ا ل آ ي ا ت هي التي ف ي ه ا البصر أ و م ب ص ر ة ج ا ع ل ة غيرها يبصر بها اي منها ابلغ الثاني أ ب ل غ ان ج ا ع ل ة غيرها يبصر بها يعني أ ن ه ا تبصر غيرها الايات هذه هي بنفسها ظ ا ه ر ة واضحه ة والذي ا ي ر ا بها يبصر والذي يراها يبصر بها ولهذا نقول م ب ص ر ة هي تعني أ ن ه ا ب ا ص ر ة بنفسها وموجده للابصار في غيرها لما جاءت ن هذه ا ل آ ي ا ت ا ل م ب ص ر ة كان الجواب قالوا هذا أ ي ما جاءنا ولم يقولوا هذه ا ل آ ي ا ت ل أ ج ل أ ن ي ط ل أ ان ي ش م ر كل شيء هذا الذي جاءنا من ا ل آ ي ا ت ه وغير ا ل آ ي ا ت سحر مبين ضيّن ظهر ف م بين ه ن ا على ر أ ي ه أنت من المعلّف واقع أبانا اللازمة والمتعدّي اللازمة قالوا هو هذا ح ر السحر معناه كلها العربية كل شيء حضاره لخطي السبب ما خطي سببه و ل ط ف يسمى سحرا ن نعم ولهذا ذكر ابن كثير أ ق س ا م السحر في ت س ل ي ر وذكر من ج م ل ة السحر السعاف التعافي التي تطورت إ ل ى ما ترون ا ل آ ن لماذا ل أ ن ه ذ ه خ ط ي ة السبب عندك ا ل آ ن ا ي ساعه و ي شدي مشي العقرب هذه او ل ل ي ا أ ر ي ة و اغلب ي ي د هذا المثمار إ ذ ا عملته تحول التاريخ نعم؟ إ ل ى ت و ط ي ت اخر أ و أ ظ ه ر لك تاريخ السهر أ و ا ل ه ي و م لو جاءت بغير الوقت نعم؟ نعم؟ لا، سحر لكن لا. لسل... لان ب و نعم؟ ل السحر ا لا لا يسمى شرعا هو ع ب ا ر ة عن عقد وعزائم و ر ق نعم؟ تؤثر في بدن مشهور أ و عقل س ربما تمرضه ربما ت ف ل ك ه ربما تقدره فهذا هو السحر هم ا ل آ ن قولهم هذا السحر والفرعون ي ق و م ه مشقنون بهذا السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي الحقيقي ا ل ش ر ع ل أ ن ه م قالوا مهما ساتنا فيه من اله لكت حرانا بها فما أ ح ل ى كلمه من الله نعم فهم قالوا هذا السحر ا ل م جواب ليس, ليس صادرا من, من فرعون سقط بل جميع المكذبين م بالرسل قالوا هذا قال الله تعالى في سوره الزاريات لكن هل... ا ل ج ا م ع ة المشتركه ا ل ط غ ي ا ن كانهم قوما قاغون لا هرمون اكله يعني ربما عند بعضهم يدعو ساحر مدين جميل ل ا ماقف ا مجرد ضر ل ك ف ر بحقيقة و ل هذا ل و غريف ا ل إ ن س ا ن ب د و ا ء ل عن ه م ا يكترم الوضع الذي يمكن ان هذا يكون هذا, هذا الوضع في المسؤوليه نعم اذا قال هكذا نقول ظاهر القران الكفر وما ن بيوت العلم في كفر يقارب تكوز السحر لا مهم معناه مهم فلا تكفر بشيء ثم ت ت ع ل م السحر ولهذا قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه ا فلا تكفر يعني, <تكلم> يعني <تكلم> في ذ ا التعلم إلا ا تتعلم س ح فلا تكفر ع ل لأنه م استحفر نفس لأن يكفرين معناه الكفر هذا ثلاث الله يكون ظهر لم بشيء اللي سلاة ظاهرها الكفر ي والايه ن ب ا ا ل و ب ن الغوابين نعم محسن أي صحيح ايه و ا ف ي ه ا ان ل ن س ا ق ل ن نبحث عن ا عائشة حديثي ر ض ي الله عنه ك ا ن ن ب ي ل ا ل ر ب ع ا ما شاء ويديد ل ل ه و م ا رأيته نفسه فلما جاءت م نهاياتنا مبصره قالوا هذا سبتم مبين وجحدوا بها و ك ت ي ق ن ت ه ا انفسهم وعلو وما وعلوا ه فانظر كيف كانا اخيكم مبتدئين ولقد اعطينا داود وكلينا نائلنا وقال الحمد لله الذين الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أ ي ه ا الناس علمنا منطق الطير و أ و ت ي ن ا من كل شيء إ ن هذا لهو الفضل المبين و ح س ر نجرا لسليمان جنوده من الجن و ا ن س والطير فهم يرجعون ن حتى إلى أفول و ولكن يقول <تصفيق> لك ان يكون لك ا يكون ل ان يكون ل ن يكون لك ان ي ك لك ان و لك ان ي ك و ان يكون لك ان م ك لك ان ي ح و ن لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون ل ان يكون ن ي و ن لك ا و ن لك ان لك ا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا ح ي ك و ا م ي ن لك ا و ن لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان و ن لك ان ي ن ل ان ي أ و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ي أ و ن لك ان يكون لك يكون لك و ن لك ان ي لك ا يكون لك ان يكون لك ا و ن لك ان يكون لك ان و ن لك ا لك ان يكون لك ا ك و لك ان ي ك لك ا لك ان يكون لك ان يكون لك ا و ن لك ان من ان ا ل ي م ف و ا ئ د ا ل ض ر ا ا ل م يدك أولا في قوله في فهل ي في جيبك ت أ خ ذ بيضاء من غير سوء في آ ي ة من آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى وذلك أ ن يده دخلت على طبيعته ثم خرجت بيضاء م ل ي ب ل ح ظ ة ل أ ن قوله ابسل تخرج لذلك ت خ ر جواب ج ل أ ب س ل فالمعنى انه بمجرد ا ل ا خ ا ل تخرج بهكذا وهذا من آ ي ه الله سبحانه وتعالى <تكلم> نعم ل ا ف خ ذ و ن ي اذا ا خ ذ ه ا فاذا هزعت بها وفي هذا دليل على ح ك م ة الله تبارك وتعالى في آ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء حيث تكون م ن ا س ب ة للعصر الذي ب ع ث و فيه و ل خ ذ هذا من أ ي ن اخذ وهذه ا ل آ ي ة ت ش ب ه تشبه السحر لكنها ح ق ي ق ة فالسحر خيال السحر ما يمكن يقلب اليد إ ل ى بيضاء أ و الساكن م ت ح ر ك إلى أو الى س ا ك ن إ ل متحرك لا يمكن يقلبه ح ق ي ق ة لكن هذه ا ل آ ي ة ح ق ي ق ة وفي أ ي ض ا دليل على مبدا الاحتراز في الكلام لأنه ينبغي الاحتراف في الكلام عندما يوهم الشيء ب أ م ر ما ا ت ر ز منه بقوله صالح لا, لا. نعم بقوله من غير سوء ف إ ن البلغ قد تكون من سوء ولكنه ما ا ت ر ض بقوله من غير سوء هذه ثلاث فوائد وفي الكلايه دليل على أ ن موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ط ا الله تعالى تسع آ ي ا ت منها آ ي ت ا ن سابقتان و... والباقي ل ا ح ق فما هذه التسع س ل ن ع م ا ل م نعم و ك ا ه نعم جميل. نعم نعم ومن فوائد ا ل آ ي ا ت أ ن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إ ل ا ب ا ي ة لتقوم الحجه من انت و ل ا ل ذ ه ا نعم ان في سته ي اياه ما هي الحكمه ة أ ن الله لم يصدق رسولا إ ل ا بايه آ ي ت ما تقوم الحجه الا بهذا إ ذ ا جاء رجل وقرنها رسول من عند اللاعبدين آ ي ا ت ن ع ما م صدق و إ ذ ا لم يصدق فلا حجه على الخلق د و ن م نعم م ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأن م ا لا لا ي ت ا لا ع ظ ي م ة لا لا لا ي هي ل ي لا لا لا لا لا لا لا ل ن لا لا ل ج لا لا لا لا ما. لا لا لا لا لا انهم كانوا قوما فاسقين لانه على كل حال يلقاه وفيه دليل على أ ن ه ي ن ب غ أ و أ ن ه من ا ل ت ص ا ح و ا ل ب ل ا غ ة قرن ا ك م ب ت ع ل ي ل ي ن م ه و ا ي ا ى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى م لماذا من كانوا قوما فاستقلوا <تصفيق> وقد ذكرنا ان من فوائد قرن الحكم بتعليل له فوائد فرح يمكن تعمله نعم وكانك يدخل الى المسلمين فيمكن ع م ك ا ل ت ع م ي ن بعموم العله كذا اذا ذكرت العله ثلاثه فوائد ا لانه ل ي لا يمكن ان يكون افضل اولا ب ع ن حكمه الله سبحانه وتعالى بتشريعه وقضائه ا ل ث ا ن ي ا ل ت ع م ي ن بعموم ا ل ع ل ة والثالث ان المخاطب يطمئن اذا علم حكمه الحكم ب ا ل ذ ا ل ك م ا ن ي ن واضح <تصفيق> السائد التعليل, التعليل. أنه هنما جلاغة الحكم أنهم قرر وفيه دليل على أ ن الفسق يطلق على الكفر من ي ا خ طيب. نعم من قوله انهم كانوا قوما فاسقين وقد ذكرنا ان ا ل ف س نوعان فسق مطلق ومطلق ف س ف ا ل ف س المطلق هو الكفر ومطلق ا ل ف س هو العصيان من المؤمنين يعني نعم مطلق ف س ل أ ن أ ص ل ا ل خ ص ح و الخروج عن ا ل ط ا ع ة ف إ ن كان خروجا كاملا شاملا فهو ف ص ح مطلق و إ ن كان بعد ف ر و ج فهو مطلق ف ص ح ولما ا جاءتهم آ ي ا ت ن ا م ب ص ر ة قالوا هذا ف ص ح مبيد يستفاد من هذه ا ل آ ي ة أ ن ا ل ح ج ة قامت على ب ر ع و ن وقومه ه ي ث جاءت م ا ل ا ي ة م ب ص ر ة كذا وفيه من الفوائد في ا ل ا ي ة أ ن آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى فيها الابصار فهل هي م ب ص ر ة بنفسها يعني ب ا ص ر ة أ و م ب ص ر ة لغيرها ك ل ا ه م هي م ب ص ر ة من أ ن ه ا هي باصره وكذلك وغيرها. تبصر و غيرها نعم ت ر و ت ب ل و عليه وفي هذا ا ل د ي ل على أ ن آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى ب ي ن ة واضحه توضح واضحة الحق ولولا ذلك ما كانت آ ي ا ت ه وفيها الدليل <تصفيق> على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين وفي ايضا مبالغه صاحب الباطل بدعواه حيث قالوا السحر مبين سحر مبين يعني بين ظاهر ما فيه اشكال و ه ك ذ ه المبدع ي ا ت بالله بالله من ك ل م ا ت التي تشبه ت ش ب ه على الخلق حتى يصل الى ما يريد من الباطل طيب وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه مع أ ن ه قال آ ي ا ت ن ا آ ي ا ت ن ا مبصره سجل اشمل كل ما ش ا ل حتى يشمل حتى موت نفسه تكون ساخرا نبدأ الدستور الجديدة لديك شيء عليم؟ سؤال؟ القرائن ي ه ي تقوي الشيء و تزيد نقوى الشيء الدلائل يعني قصدك لا هو الدلائل قلنا في ا ل ح ق ي ق ة ان ا ل أ ش ي ا ء ما تلفت إ ل ا بدلائله و أ ن ه لا بد من بيناتنا على ا ل أ م ر ثم قال قلنا هد... قبل قليل ان ا ل آ ي ة هذه منها شيء حاضر وهما ا ن ت ا ن من شيء لا وهما جاءت ستجيب ثم قال وجاهدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م جهدوا الضمير ع و د على فرعون وقومه والجحد ا ل إ ن ف ا ر وجحد يتعدى بنفسه ولكنه قد يضمن معنى ا ل ت ك ر ي ب فيتعدى بالبعض وجحدوا مكذبين بها فهنا الجحد ضمن معنى ا ل ت ك ر ي ب ولهذا تعدى بالبعض ذلك ل أ ن الجحد قد يكون ت ك ر ي ب ا وقد يكون مراعاه ل م ص ا ل ح من ا ل من ص ا ل ح م المصالح واسبابه م ت ع د د ة و ج ح ة فانه قد يقول لك قائل ماذا فعلت فتجحد ل م ص ل ح ة تريده لا تكذيبا و لكنه هنا تكذيب جحدهم هذا تكذيب مش الدليل ان لا لا الدليل انه عدي ب ل ب ا والذي يعدى بالله هو ا ل ت ك ل ي ب فجحدوا بها أ ي كذبوا بها يحزن هم كذبوا ومع ذلك ما أ ظ ه ه ر و اظهروها ما أ أظهروه. ولهذا يقول المؤلف أي, اي لم يقروا بها ولم يقروا بها معا هو التكذيب م التليق ا بالباء ل أ ن أ ق ر أ ك ت ع د ى شبه بالباء والثاني لأجل على ر أ ي ه ل أ ج ل أ ن لا ي ف ض م ن ذلك اخفاءها لمن طلبها لانك تتهم المؤلف جعل الجحشه ن ف س ق ر ا ه ا و ل ك ن م ن ه ذ ا نوافقه على هذا التفصيل أ و ل ا أ ن ه فسر المستك ا ل م ن ف ي قل لا ج ه د مستك لم يقر منفي الثاني أ ن ه لتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه ا ل آ ي ه وهو كتمانهم لهذه ا ل آ ي ا ت لو سئلوا عنها انتم إسمانهم لان و ؤ ل كن و ا ل إ ن س ا ن ما يقر م ه م ة إ ذ ا ج ه د وكتم عن غيره فالايه فإبقى أ و ل ئ على ما يعليه ويقال إ ن ه عدي الجحد بالباء لماذا ل ت ض م ي ن ه معنى التكثيف ويكون دالا على امرين على إ خ ط ا ئ ه ا عند طلبها وعلى ا ل ت ك ر ي ب بها عند عرضها فالآية بإعزل شك ولا حد أ ن نقول ان ا ل آ ي ة ع ب ل ه مما د خ المؤلف لكننا نقول ان تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين الوجه ا ل أ و ل تفسير الاثبات النفي وهذا قصور والثاني أ ن ه فوه معنى وهو الجحود عند السؤال فهو ت ك ر ي ب عند العرض وجحود عند الطلب قال هم هم يكذبون ويخفون ي قالوا ن ن ي فهم ر وقد ا استيقنتها أ ن ف س ه م اي تيقنت المعلق ا قال وقد استيقنت فما الذي أ و ج ب له أ ن يقدر قط يقول لان الجمله ا ل ح ا ل ي ة إ ذ ا كانت فعلا ماضيا يقدر فيها ق د للتحقيق والثاني قال استيقنتها انفسهم قال أي تيقنوا, اي تيقنوا انها من عند الله ففسر استيقن بتيقصن ا ش ا ر ة إ ل ى أ ن السين و ق ت ا زائدتان ولكن ا ل أ و ل ى أ ن تبقى السين و ق ت ا على بابها ولا يختم بزيادتها ل أ ن الاستيقاظ أ ب ل غ من التيقن ومن المعروف عندهم أ ن ه م يقولون ز ي ا د ة المبنى تدل على ز ي ا د ة المعنى ا ل ا س ت ي ق ا ن أ ب ل غ فهم قد استيقنوها ا س ت ي ق ا ن ا كاملا ليس عندهم في أ ش ك ومع ذلك جحدوا بها يكون هذا الجحد مع ا ل ا س ت ي ق ا ن أ ب ل غ ولهذا قال ظلما وعلوا إ ل ى آ خ ر ه وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ولم يقل واستيقنوها إ ض ا ف ة ا ل ا ص ي ق ا ن إ ل ى النفس أ ب ل غ اي أ ن ه يقين ت ل غ نفوسهم حتى ت م ك ن منها ومع ذلك و جحدوا ل ه حديده و أ ن ك ر و ه وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف تكبرا عن الايمان بما جاء به موسى وهي التكبر ولكنه أ ي ض ا لو نظرنا إ ل ى ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وجدنا أ ن ه ا أ ب ل ى من محسن ا ر ه د ي ن قوله ظلما الظلم في ا ل أ ص ل النقص ومنه قوله تعالى تلك الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا ما لن تظلم منه اي لم تنقص فالعصر فيه أ ن ه بناء النقص وكل من نقص حق غيره فهو ظالم فهو ظالم إ ذ ا نقص الانسان حق نفسه فهو ظالم له إ ذ ا نقص حق غيره فهو ظالم له هنا هؤلاء نقصوا حق موسى عليه ا ل ص ا ه والسلام فهم ظالمون ونقصوا حق أ ن ف س ه م حيث ل م يقودوها الى ما فيه ا صلاحها ة صلاحة فهم أ ي ض ا ظالمون ثم هذا الظل م والنقص ما الحامل عليه ت ل ع ل و ا وهذا م ع ن ه ا غير الظل م يعني أ ن ه ترفعا عن ما جاء به موسى عليه الصلاه والسلام يرون أ ن موسى ما, ما الذي م ياتي الى فرعون الذي يقول لقومه أ ن ا ربكم الاعلى ثم يقول أ ن ا رسول إ ل ي ك لا بد أ ن تتبعني ب ط ب ي ع ة البشر ا ل ف ا ت ق أ ن يترفعني أ ب د ا فلهذا جحد ظلما لمن لموسى وعن كلو ترفعا عن موسى وعما جاء به أ ي ض ا فهما بالله العيادة ت وقوله ي ن ق و ظلما وعلوا يقول المؤلف راجع إ ل ى ا ل ج ح ي صحيح دعوه الشيخان لان الشيخان هو ظلم لا استيقنوا ان موسى ص ا د ما هذا و ه حق هذا عدل وتواضع لكن ما استيقنوا هم ما, استيقنوا؟ ما من استيقنوا يعني قادوا فهو ذ إذن ا الاستيقان راجع الى إلى ا ل ج ح يعني جحدوا بها ظلما وعلوا لكن ف ا ئ د ة الاتيان ب ا ل ج م ل ة ا ل ح ا ل ي ة و ا س ت ي ق ن ب ه ا بين المتعلق ومتعلقه فائدتها ة فائدة ا ل ش ي ي ع ع ل م ل م ب التشنيع عليهم المبادرة ل أ ن كونهم يجحدون مع الاستيقاظ أ ش د و أ ع ظ م الجاحد مع الشك قد يؤثر لكن مع الاستيقاظ لا وجه له ف ف ا ئ د ة الاعتراف ب ا ل ج م ل ة ا ل ح ا ل ي ة واستيقنتها بين المتعلق ومتعلقه مش ا ت ه ا ا نعم ل م ب ا د ر ة بالتشنيع عليه وبيان أ ن ه م بلغوا في هذا الوصف غايته الوصف والعلو. فيما الظلم والعلو ف ا م ا اعراب ظلما وعلوا هل ه ي مفعول ل أ ج ل يعني من أ ج ل الظلم والعلو أ و هي مصدر بمعنى الحال اي ظالمين عالين الاخير أولى أ و ل ى لأن الظلم اذا ل ل والعلوم ظ م إ جعلنا م نقول من أ ج ل ه فهو سابق على, على الجحل اذ على الجحل إ أ ن ه م ظلموا وعلوا ثم جحدوا قال هذا نقول إ ن ظلما وعلوا إنها بمعنى كونهم ظالمين فانظر جهدوا بها اسم الفاعل بها حال ظالمين عالي ظالمين قال الله تفارك وتعالى مصدر أي يا محمد إلى آخره فانظر نظر اعتبار أ و نظر ابصار نظر اعتبار ل أ ن نظر الابصار هنا م ت ع ل ليش س ب ق زمنه ل س ب ق ز م ن ه لكنه نظر اعتبار والخطاب على كلام المؤلف يعود إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر يا محمد وقد مر علينا عده مرات أ ن الخطاب ب ا ل م خ ر ج في ا ل ق ر آ ن لا يختص بالرسول عليه الصلاه والسلام الا د عليه ل ل ل د ي ما دل عليه الدليل يقوم على ما دل عليه و إ ل ا فهو عام ويبدو التقدير فانظر أ ي ه ا المخاطب ن ظ ر أ يا ه ا ل محمد خ ا ط مر م يا انظر أ ي ه ا المخاطب ل أ ن ا ل ق ر آ ن بين أ ي د ي كل أ ح د كل واحد بين يديه ا ل ق ر آ ن أ م ا ما دل الدليل على أ ن ه خاص بالرسول عليه ا ل س ل ا م فهو خاص بك مثل قوله تعالى يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل اليك من ربك ومثل قوله تعالى أ ل م نشرح لك ص د ر ك لك ألم نشرح لك صدرك ويدل ع ى أن على أ ن الخطاب, الخطاب المفرد عام اولا ل المفرد خ ط ا عام ب أ ما ذكرناه من التعليل أ ن ا ل ق ر آ ن بين أ ي د ي الناس جميعا نعم ثانيا قال الله تعالى يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهم خاطب ب ا ل إ ف ر ا د والجنه يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم يبدل عليه الخطاب على الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه للأمة ما لم يذل الدليل هذا موجه اختصاصه ما على أن مثل ما نفتلنا بالنثالين وكذلك منه يا أ ي ه ا النبي لم ا تحرم ما أ ح ل الله لك إ ن هذا خاص في الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الذي حرم لكن مع ذلك الحكم عام اذن تنظر, نقول؟ أيها نعم؟ تنظر كيف كان عاقبه المفسدين كيف كان عاقبك المفسدين في هذه الآية عاقبك الجملة هذه هذه أ و ل ا ً كان ترفع الاسم وتنصب الخبر قل لي لا هل ذ ا ا معروف عندكم إ ن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وكان الله غفورا ً وكان الله غفورا ً نعم ثانيا ً أ ن ه إ ذ ا كان ا ل ف ا ئ ل مؤنثا ً كان الفعل مؤنة اذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا فهنا ما نرى خبر اللي كان كيف كان عاقده ب المفسدين ها؟ نعم ا ه ا كان ا ي ف ا ع و ا ل ث ا ن ي مرحب ولكن ي هذا هو مؤنث ا م ي ل ح ق يقول ي ا فرد وانما ل كان له فرد فهو فرد مؤنث ح ق يكون ق ي ي وما لم ن له فرد إ م ا ثنيثه لفظ ي فهو مؤنث مجال. اما ا ل أ و ل وهو قوله إ ن ه ا ن ا ق ص ة أ و إ ن ه ا ت ا م ة ث ل ا ث ة بكام نعم ا مقدم وهو نعم هذا الصحيح الخبر مقدم وهو كيف نعم مقدم وجوبا ولا جوابا لماذا ل أ ن ه اسم استفهام والاستفهام له الصداره ر ة ما م ي ك س لا ك ل م لا بد أ ن يكون متقدما إ ذ ا عاقبه ه ذ ن الملائكه أ العاقده في ا ل أ ص ل ا ل ت أ خ ر ومنه العاقب في القدم عاقب القدم ما هو ا ل ع ق و ب المؤخر اثناء ا ل ع ا ق د ة ا ل أ م ر ا ل م ت أ خ ر يعني انظر ماذا كان من أ م ر ه م في النهايه ة في ا ل ن ا ي ة وقوله المفسدين الذين صار, صار شانهم الاستاذ والمراد بالاستاذ هنا ليس استاذ العمران فقد يكون العمران في في العون قد بلغ غايته لكن م ر ا د ب ا ل إ ف س ا د ا ل إ ف س ا د المعنوي إ ف س ا د ا ل أ خ ل ا ق والعقائد وربما يتبعه إ ف س ا د العمران كما كثرت لما مثلا آمنة مضمئنة قال الله تعالى ظهر الإفساد البدر والبحر لما الناس وضرب الله مثلاً قرية كانت قرية ظهر في أيض وضرب ي ل ك ي ه ا ر ز ق ه ا ر غ د ا من كل م ك ا ن ف ك ف ر ي ب ا ل ل ه و ب ه ذ ا ا لتقريبا ل ت ق ر ي ا لتقريبا لتقريبا لتقريبا لتقريبا لتقريبا ل ت ق ا ي ب ا لتقريبا لتقريبا لتقريبا ل ت ق ر ن ب ا لتقريبا ل ن ا س الآن ا ل ر ف ا ه ي ة و ا ل ت أ ر ي ن ة و ا ل أ م ن و م ا ل ش ق ر ي ب ا و إ ذ ا أ ت و ا إ ل ى ذكر الدين يقول ا ل ع ق ي د ة ا ل س م ح ة ولا يذكر العمل ثم ك ل م ة ا ل س م ح ة أ ي ض ا تدل على ضعف في هذه العقيده ة سمحة تسمح صحيح كيش أ ن ا لكنها لها أعمال ولها حزن ولهذا التركيز على الترفيه البدني والنعيم البدني هي سمحة حزن دشف على مع ا ذكر ا ل ع ق ي د ة وحدها في نظري أ ن ه خطيب ل أ ن ه يبدا كل واحد ينشد وش ينشد هذين ا ل أ م ر ي ن يجب ان ا عندي عقيده سليمه ع ق ي د ة ا ل س م ح ة بينه هينه كي تقبله و ي ج ل أ ن انشد أ ي ض ا خ ف ا ي ة البدن و ا ل أ م ن وما ا ش ك ذلك لكن ا ت ق ا م ة الدين والسعي في إ ق ا م ت ه بين الناس ف ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هذا أ م ر لا يكاد ي ن ع م وفي ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا ل ر ف ا ه ي ة إ ذ ا كانت للبدن وحدهم فهي ك ث ا ف ما ي د و ن هذا أ ب د ا لا يمكن أ ن ندوم على أ ن ا ل ر ف ا ه ي ة ا ل م ط ل ق ة للبدن لا بد أ ن تكون م س ب و ب ة في قلق في القلب ل أ ن الله تعالى إ ن م ا ضمن ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة لمن نعم <تصفيق> من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن عقيده عمل و ب د أ بالعمل أ ي ض ا من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنزلنهم ج ر ه م ب أ ح س ن ما ك ا ن يعملون ح ي ا ة ط ي ب ة في الدنيا و أ ج ر حسن في ا ل آ خ ر ة هذا الذي يجب أ ن يركز عليه أ م ا ا ل ر ف ا ه ي ة ا ل م ط ل ق ة ف إ ن ه ا ضرر ضرر عظيم على ا ل إ ن س ا ن توجب ا ل غ ف ل ة عن الله سبحانه وتعالى وانشغال ا ل إ ن س ا ن بطلب ا ل ر ف ا ه ي ة ا ل ج س د ي ة الزائله ة يقول بعض لو يعلم ي لو الملوك وأبناء السلف الملوك بعض ما ف نحن فيه نجال دون فرعتنا لأني أنتم النعيم والصبور وانشراحا وما أشتهدان عليه بحيوك فيه طيب تدرق من إذن and l i o k to